بسم الله الرحمن الرحيم 122. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 123. إلا تذكرة لمن يخشى 124. من ممن خلق الأرض والسماوات العلا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 قَسْنَا وَهَل أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتِلُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هدى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَّ أَمُوسَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ قَوَى وَأَنَا أَخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا الَّذِي لَا إِلَهَ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 112. قال ألقها يا موسى 113. فألقاها فإذا هي حية تسعى تَخَفْ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 111. وحلو العقدة من لساني يفقه قولي 112. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي 114. به أزري 115. في أمري 124. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا 125. إنك كنت بنا بصيرا 126. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى 127. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى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 فَرَجَّنَّاكَ إِلَى أُمِّكَ كَي تَقْرَئِينَهَا وَلا تَحْزَنَنَّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يا مُوسَى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 119. فأنا نخاف أن يفرق علينا أو أن يطغى 110. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 111. فأتياه فقولا رسولا ربك فأرسل معنا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 قال اماتم له قبل ان ااذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع ان مِنْ وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل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 129. وكلوا من طيبات ما وَلَا ولا تقعوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم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 114. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا 115. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا 116. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 فَقَالُوا هَذَا إِلَّا هُمْ وَإِلَّا هُمْ مُوسَى فَنَسِي أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعْ إلَيْهِمْ قَوْلَهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّوْا وَلَا نَفَعَ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُ بِهِ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 قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي 113. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري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 111. وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا 112. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا 113. إنما إلهكم الله الذي لا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 وساء أَلَهُم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إِلَّا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون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 فَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنْكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا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 من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لئلنها ولو لا كلمة سبقت من ربك لكان لزامه وأجر مسمى فاصبر على ما يقولون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 أو لم تأتِه بِينَتُ ما في الصُّحْفِ الأُولَى وَلَوَأَنَّ أَهْلَكْنَا هُم بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى